وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولكننا كنا مبعثين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون